استجبنا Mit and mm -hmm. و Oh, mm -hmm. But واستجبنا له be Thank yeah. you. سلام in ایم الله أكبر بسم الله is yeah. وفي دين الله أفواجا فسبح بحمد ربا